أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إلهي يا خل الكتاب بحقه. وَأَنْتَ الْحُكْمَ صَبِيَّا وَأَنْتَ الْحُكْمَ بالصبي يوم من اللذن وذكى وكان تقيا. وبر بوالده ولم يكن جبارا عصيا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ عُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبَعَثُ حَيًّا وَذَنْقُوا فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَذَنْقُوا فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَالَّذِينَ فَرِيقٌ كَانَ فِي مَأْوًى مَّنْ تَبَدَّنَ مِنْ أَهْلِهَا مَن كَانَ مِنْ من دونهم حجابا فأنسلنا إليها روحنا فتمثلت قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا صدق الله العلي العظيم